وما ق د ر

وعلاه

Bueno. Ahora...

م و س ا ع ه النابلسي للعلوم ا ل ت س ل ا م ي ه

وتقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فؤادي كما خلقناكم

أ و ل مره ي وتركتم ما ط و ل ن ا ك م

و ف ع د جاءكم الذين زعمتم أ ن ه م فيكم شركاء

لفضيله ا ك ت و ر م ر ا ل ي

a l o n e

فارق و الاصباح وجاعل الليل سكن

فارق الاصباح و ج ع ل الليل سكنا والشمس والقمر ح س ب ا ن ذلك تقدير العزيز

اجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد لقومي تصلنا لآيات لقوم

فصلنا ا ل آ ي ا ت لقوم يفقهون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في

وجما <تصفيق> به

م ب س و ع ه ا ل ن ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي

لكن

ومن النخل من ق ل ب

وخرقوا له دليل وبنات بغير علم سبحانه

خلق كل شئ ي

There! <laughs>

What a g a i

وعلاقه الكل

ل ف ض ل الدكتور م ح د راتب ا ل ا ب ل

وبذلك أ مخازن ر ت أن ل م و الفرشه إ س ل ا سمعنا م البينات بدايات القارئ, محمود أبو على القارئ كله. على الكبرى ي مدينة ل الخيانه المكيفه وخدمه فندقان ممتازه

ا د ا ر ة حسن و ح س ي ن و ر ا س ا ض حظ مخازن الفراشه على الدولي في ا ل م م ق ي ي ن بمدينة خلص الدولي ا و ر ف ه ا ا ر ة س ل ا واركة الاربية ا ن ة ل ت ل ج ا الغازي واولاده الطنصة اليمان والاسلام بعد قليل بمدينة بعد استمع الى ر ا ن ي ة مباركة